جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والسامعين ووالدينا وجميع المسلمين يقول السائل في درس الأمس بعض الناس يروي بعض القصص بغير سنة مثل القصص جحاء أو أشعب وبعض النكت التي تضحك وهي منتشرة كثيرة وقد تكون غير واقعة حقا هذه وقد تكون غير واقعة حقا هذه الحكايات فهل يجوز هذا العمل أو أنه يدخل في حديث ويل الله ويل الله؟ الموضوع أو الموضوع بالأمس كان عن المزاح وعرفنا أن المزاح لا بد فيه من مراعاه آداب السريعة وعدم الوقوع في المخالفة. وأن من المخالفة في المزح و واللعب أن يكون فيه فعل أمر محرم ومن ذلك الكذب حتى لو كان من كذب أراد بكذبه مجرد أن يضحك من عنده فهو فوآثم بذلك ومر معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ويل له ويل له ويل الله الذي يكذب ليضحك الناس وايضا مر معنا قوله عليه الصلاة والسلام انا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذبة ولو كان مازحا ولو كان مازحا ولهذا الكذب من اجل اضحاك الناس او المزح معهم او ايضا التنكيت بالكذب اختلاقا له او رواية للمختلقات المكذوبات هذا كله مما يتنافى مع الادب الذي ينبغي ان يكون عليه من يمزح وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب فيما تعلق بالضحك سيأتي ايضا فيه مزيد بيان لهذا الامر وان الضحك في حدود معينة لا بأس به اما ان يكون الانسان كثيرا الضحك ولا يبالي بماذا ضحك او ما الذي أضحكه, اضحكه همه ان يضحك فقط فهذا يجني على نفسه ويضر نفسه اولا من جهة كثرة الضحك وثانيا من جهة ما يكون سببا للضحك إذا كان يفتح على نفسه توسعا في هذا الباب فيضحك من أمور فيها تجاوزات وتعديات وفيها كذب وفيها اختلاقات ولا يبالي بذلك لأن المهم عنده أن يضحك ولا يهمه ما الذي أضحكه هل فيه مخالفة للشرع هل فيه معصية لله لا يبالي بذلك ولا يهتم وإذا كان الإنسان بهذه الصفة وعلى هذه الحال فهذه مصيبة عظيمة. يقول السائل هل ينكر على من يصور في المسجد أو خارج المسجد مع العلم أن بعض الشباب قد يصورك في أثناء الدرس هذه يعني مخالفة والتصوير سواء كان بالات التصوير أو الجوالات أو غيرها الأصل فيه المنع ولا يفعل منه إلا ما فيه ضرورة الا ما فيه ضروره و المساجد ليست مكانا لاخذ الصور التذكارية لنفسك أو لغيرك المساجد مكان لعبادة الله ولهذا من ياتي بالكاميرا التي في جواله ليصور نفسه في المسجد أو يصور الناس الذين في المسجد لتبقى الذكريات لم يعرف حقيقة المسجد ولم يعرف فضيلة المكان الذي فيه, الذي هو فيه ولا ولم يعرف المقصد الذي يدخل المسجد من أجله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ولهذا يبتلى بهذه الأمور فتشغله عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن تحصيل العلوم النافعة وعن الافاده خيرا بل ربما أدخلت بعض الناس في باب الرياء والعياذ بالله والسمعة بعض الناس يأتي في المسجد النبوي والمسجد الحرام وعند المشاعر ويلتقط لنفسه صورا تذكارية يريها الناس يريها الناس يري الناس نفسه في المسجد ويريهم نفسه وهو داخل المسجد ويريهم نفسه عند باب المسجد ويريهم نفسه وهو في المشاعر في عرفات حتى إن بعضهم بلغت به الحال أنه يقف أمام المصور ويمد يديه على هيئة الداعي، وإذا انتهى تصوير نزل يديه، ثم إذا ذهب إلى بلاده يقول هذه صورتي وأنا في عرفات، وربما قال لهم لو تدققون النظر في عيني فيها الدمعه الدمعه والخشوع ترون في عيني في وجهي لو لو دققت النظر، ولكن صورة باهتة وبعيدة. يمكن ما تبين وإلا الخشوع ترون في وجهي والدمعه ترونها على عيني كنت في خشوع وكنت في أين العبادة وين الأخلاص النبي عليه الصلاة والسلام لما أهل من ذو الحليفة قال عليه الصلاة والسلام اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة هكذا قال اللهم حجا لا رياء فيه ولا سمعة وإذا كان الإنسان في تنقلاتي في كل مكان يصور ثم يذهب و يري الناس أعماله ويريهم تنقلاته أين الإخلاص وأين ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في العمل يقول ما الحكمة من تقييد الصخب في الأسواق لأن, لأن الغالب أنه يكون فيها تقييده في الأسواق لأن الغالب انه يكون في الأسواق الناس يتلاقون فيها ويفتاعون ويشترون ويتعاملون والتلاقي مع الناس أغلب ما يكون في الأسواق وفيها يكون الصخب وهي أبغض البقاع الى الله كما أن حب البقاع الى الله المساجد الأسواق يكون فيها الصخب ويكون فيها أمور كثيرة والموفق من عباد الله من يدخل الأسواق ولا يكون منه فيها أي مخالفة يقول بعض الناس طبعه أنه جهوري الصوت ويصعب خفض الصوت فما الواجب عليه يحاول يحاول إذا كان طبعه أنه جهوري الصوت يحاول وإذا كان امرا لا يملكه من نفسه وإنما يغربه فلا يلام على ذلك لكنه عليه أن, أن يحاول وأن يجاهد نفسه على الغض من الصوت كما أمر الله وغض من صوتك يقول قال حديث من صلى في مسجد 40 صلاه فله براءتان من النار والنفاق هذا حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن من صلى 40 صلاه او 40 يوما لا تفوته تكبيره الاحرام كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار من صلى 40 يوما لا تفوتوا تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان براءه من النار وبراءة من نفق هذا ثبت أما حديث من صلى أربعين صلاة في مسجدي هذا كتبت له براءتان فهو حديث ضعيف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هل يجوز قراءة الكتب السماوية التبراه والنجي لا لا تقرأ لا تقرأ الكتب الكتب المنزلة لا تقرأ لأنه كتب محرفة كتب مبدلة وينسغ المسلم بقراءة القرآن أما العلماء الراسخين والأئمة الكبار فإن مقام العلم والتعليم والبيان للناس ورد الباطل يتطلب شيئا من ذلك من العلماء الكبار أما طلاب العلم وعوام المسلمين لا يجوز لهم أن يقرأوا شيئا من هذه الكتب وإنما يقرأوا كتاب الله عز وجل وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام والله اعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد